Fifty Languages Toji tura khra Sittatun wa-arba'oon Sittatun wa-arba'oon Diskoteka Fii salati spa هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ الثقب جوتس حما خوشتا. هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ سيغواپا بكل سرور. بكل سرور موسيقى سدوشتو اوهابليرا كيف وجدت الموسيقى كيف وجدت الموسيقى تك لشيؤه عاليه قليلا عاليه قليلا لكن الفرقه تعزف جيدا جدا لكن الفرقه تعزف جيد جدا مش بر وقاكوا هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ حو مر عبر لا، هذه هي المرة الأولى لا، هذه هي المرة الأولى مش جري زبارجي سشعب لم أكن هنا من قبل أبداً لم أكن هنا من قبل أبددا وش هل تريد أن تخصص؟ هل تريد أن تخصص تكشأمانج مااخ ممكن حققا ممكن حققا س سق شرب؟ لا أستطيع أن أرقص جيدا لا أستطيع أرق جيدا هذا سهل جدا هذا سهل جداسهغ غ انا أري انا أ ح يتنا زجرا. لا في المرة القادمة؟ لا الأفضل في مرة أخرى زج و هل تنتظر أحد؟ هل تنتظر أحد أ س نعم انتظر صديقي نعم انتظر صديقي مار قصو ها هو ياتي هناك بالخلف ها هو ياتي هناك بالخلف